Alhamdulillah, Rabb العالمين El-Rahman, El-Rahim Màliki, Yàm'i, Dín Iyaka, N'arbud, Iyaka, N'està'in Ihdina الصراط, El-Mustà-fim C'era a les que l'enremt, Aleyhim, Ghyr,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 يَعْلَمُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ فرَ فَعَِّةُم مِنأَيا مِن أيام أُخَر يريد الله بكُ الُصْرَ وَلَا يريد بِكُم الأُصرَ وَلتُكمِل العَِّ وَلتُكمِل العَّةَ وَلتُكَبِّر اللهعَ مَاهَدَكم وَلاعَكُ تَشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مُنتَهًى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم سَكُنْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم